إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أموالنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له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 ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقا منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 لولا أن أشق على أمتي، لا بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي، لا بالسواك عند كل صلاة. الحديث. ولم يزل بعد حديثنا موصولا حول مسائل وفقيات حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان حديثنا قد بلغ بنا مسألة وعدا الكم المسألة السابعة سجود التلاوة وسجود الشكر هل يسرع التسوق بين يدي سجود التلاوة وسجود الشكر أم أنه لا يشرع نقول توطئة أو تقدم لهذه المسألة وسجود التلاوة أو الشكر لا يعد صلاة لماذا لا يعد صلاة أولا لأنه ليس أقل من ركعة يسمى صلاة بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتيتم والإمام ساجد فلا تعدوه شيئا فلم يعد السجود شيئا أي لا يعد ما دون الركعة صلاة ثانيا لأنه قد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم في سجود التلاوة والشكر لم يلتزموا أحكام الصلاة من وضوء واستقبال قبلة ونحو كما أثر عن علي أنه كان يقرأ القرآن أنه كان يقرأ القرآن فنزل فأراق الماء يعني بالا ثم ارتقى دبته فلما بلغ آية السجود سجد علي من غير أن يعد وضوء أو أن يجدد وضوءا وعليه فليس أقل من ركعة صلاة وصحابة لم يلتزموا في سجود التلاوة أو الشكر أحكام ماذا؟ أحكام الصلاة وهذا ثانيا وثالثا الأصل نفي مسمى الصلاة عن سجود التلاوة وسجود الشكر إلا, <تصفيق> إلا أن يأتي دليل بتسمية سجود الشكر أو سجود التلاوة صلاة بعد هذه المقدمة أظن أن المسألة قربت إليكم بحيث يمكننا أن أقول ولا يشرع التسوق ولا يشرع التسوق لسجود التلاوة أو الشكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ماذا؟ سمى الصلاة وقال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وسجود التلاوة أو الشكر لا يعد ماذا صلاة يبقى أول الدليل معنا أنه ماذا لا يشرع لماذا لأنه ليس صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة فقال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فتراه أخرج بهذا ما دون ماذا ما دون الصلاة لأن عندنا قاعدة تقول بأن النص على شيء هو عدم نص على ما سواه أو ما عدا هذا أولاً ثانيا الدليل العدمي وما الدليل العدمي أنه لم يظهر عنه صلى الله عليه وسلم ما عليك دين استريح بارك الله فيك اسأل سأل فضلاً ماذا يقول آه. لا تزجد حتى يزجد القارئ فأنت تبع لمن للقارئ فإن سجد القارئ سجدت وإن لم يزجد القارئ فما عليك سجود وثانيا أخي الكريم لأن سجود التلاوة أصلا هو ليس واجبا إنما هو مستحب صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقرأ سورة النحل وفيها سجدة، فلم ينزل عمر من على المنبر ليزجد، وبالتالي لم يزجد من الصحابة وفق الله، فأقول الدليل العدمي، وما الدليل العدمي يا طلبة العلم؟ الدليل العدمي أنه لم يثبت. عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم تسوّكوا بين يدي سجود الشكر أو لسجود الشكر أو سجود التلاوة ثالثا الأصل الشرعي أنه لا يثبت شيء إلا بنص ودليل فلا تعبد إلا بنص ودليل. رابعا لأن بين يدي التلاوة سواك لأنه كما سيأتي معنا مما يستحب التسوك له خراءة القرآن لأن الملك يدن من فيمن القارئ فيتلقى منه القرآن فلذا قال طيبوا أفواهكم يعني بالسواك والحديث سيأتي معنا بيانه ودرجته وصحته إذا فصار هذا السواك يغني عن ماذا عن سواك السجود واضح هذا رابعا خامسا إن سجود الشكر مبناه على ماذا مبناه على العجلة والإسراع فاستغفر ربه فخر راكعا ثم أنا فقوله فخر راكعا فيه أن مبنى هذا السجود على ماذا على السرعة والعجلة كما جاء في قصة كعب بن مالك لما سمع الصريخ يقول يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه مذ ولدتك أمك فقال كعب بن مالك فخررت ساجدا إذن فطلب السواك بين يدي سجود الشكر ينافي ما كان أصلا في سجود الشكر وهو طلب ماذا العجلة والإسراع فيه وهذا خامسا يبه هذه خمسة وجوه طلبة العلم ويمكن أن نضيف سادسا وهو قياس جلي من أن علي رضي الله عنه لما سجد للتلاوة سجد على غير طهارة فلما سقطت الطهارة الكبرى سقط السواك تبع لماذا سقط السواك تبعاً؟ لأن السواك ماذا طهارة فإذا سقدت طهارة كبرى واجبة سقطت تبعا لها طهارة صغرى ليست واجبة واضح فإذا لو أن السواك شرع لسجود التلاوة لكان أولى مشروعية ماذا ال وضوء وهذا سادسا وهذا سادسا سابعا أنه باتفاق لا يجب للسجود لا يجب للسجود التلاوة أو الشكر ما يجب للصلاة من استقبال القبلة ومن القيام يعني لا يشترد في سجود التلاوة أن تقوم بينما سجود الصلاة لا يكون إلا من ماذا إلا من قيام أصلا إلا عن العاجز بأن فإذا فلما انتفى كل هذا عن سجود التلاوة انتفى ماذا السواق من باب أولى لأنه إذا سقطت واجبات الصلاة عن سجود التلاوة سجدت ماذا سنن الصلاة والسواك من سنن ماذا سنن الصلاة زدتكم وجهين فأصبح المجموع سبع بقي معنا إشكال يا طلبة العلم ما هو الإشكال أقول إشكال ودفع أن سجود التلاوة وسجود الشكر هما من جنس الصلاة هما من جنس الصلاة والصلاة مشتملة على السجود أفلا يكون ذلك قياسا لمشروعية السواك عند سجدة الشكر والتلاوة يبا هذا الدليل هو دليل قياسي إذا كنت تتسوق للصلاة كلا يبقى إذن تتسوق لبعض أفراد الصلاة هذا واضح لديكم أنت تتسوق للصلاة ماذا كلا يعني للصلاة وما الصلاة قيام ركوع قراءة قرآن سجود يبقى إذن هل يكون ذلك دليلا أن تتسوق لبعض أفراد الصلاة وهو ماذا السجود واضح وهذا هو القياس قلت إن السواك عبادة مستقلة في الأصل وليس التابعة وليس معنى أنه يشرع للصلاة أي يشرع لأفرادها ثانيا أن سجود التلاوة والشكر وإن كان جنسا للصلاة لكن ينتفي عنهما مسمى الصلاة وأحكام الصلاة واضح هذه أيضاً؟ ها أعيد عليكم وأرى أن القياس لم يزل بعد بعيدا اسمع يا رجل كأنه يقول سأضرم لك يعني مثالا جليا، أنت عندما تلبس فهناك دعاء للبس الثوب طب هبأني أخرجت يدي الآن كما فعلت أنا الآن فإذا أردت أن أدخل يدي في الثوب هل عند عندئذ يشرع لي دعاء دعاء اللباس ها؟ لماذا لا يشرع فإذا جعلت الدعاء للبس الثوب كله فلما لا تجعله لبعض أفراد الثوب يعني ها فكأنهم يقولون لما كان لما كان السواك مشروعا للصلاة يعني عموم الصلاة كل الصلاة صار مشروعا لبعض أفراد الصلاة كسجود التلاوة كسجود الشكر واضح لأن هذه أفراد للصلاة جنس للصلاة نقول لهم هذا قياس فاسد الاعتبار ليه أولا لأن السواق في الأصل عبادة مستقلة وليست إيه؟ ليست تابعة ليست تابعة للصلاة هي عبادة مستقلة وحصل تأصيل هذا في الدرس الماضي وهذا أصل مهم جدا وفي بالك عبادة مستقلة وليست عبادة تابعة ثانيا إن كان السجود جنسا للصلاة لكن سجود التلاوة وسجود الشكر منتفى عنهما ماذا مسمى الصلاة فليسهما صلاة واضح ثالثا ويمكن ترضو هذا القياس بقاعدة أن ما يثبت تركيبا لا يثبت إفرادا يعني بمعنى هذا رجل أنت في نفسك منه شيء لو جاءك أطرق بابك تقول لهم قول له إيه أنا مشغول ما تقول لهم أني نائم هذا كذب أنا مشغول عندي شغل. لكن لو جاءك مع جماعة أنت تحبهم وتجلهم سوف تقول ماذا تفضل وتستقبل الجميع يبقى ما سبت للترقيب انتفعني عن الأفراد صحيح اضرب مثالا آخر يكره أن تصوم صوم من وافق من صوم المشرقين أو اليهود ولكن إن صمت معه يوما قبله أو بعده ارتفعت إليه كراهه يكره أن تسلم بالإشارة لكن لو ركبت التحية مع الإشارة السلام عليكم انتفى ماذا انتفت الكراهه بماذا وهذه اسمها خصية التركيب وهي التي رد بها الإمام ابن القيم إباحة ماذا الغناء لأن الذين الذين أباحوا الغناء قال وأفراد الغناء مباح فبالتركيب تكون ماذا مباح ما هي أفراد الغناء الكلمة اللحن الاستماع فرد عليهم ابن القيم قال لا عند التركيب أخذت حكما إيه؟ حكما آخر واضح يبقى هذه اسمها خاصية ماذا تركيب نعم إن السجود جنس الصلاة ولكن لما دخل في مسمى الصلاة وفي أعمال الصلاة تمام أخذ حكم ماذا صلاة من التسوق للجميع ومن هنا سنخرج إلى مسألة طريفة لا تجدها في مكان التسوق للسجود ماذا؟ ها؟ الساهو يعني رجل الساهة ثم قام فجلس فذكر أنت صليت ركعتين تمام؟ فقام فأتى بماذا؟ بركعتين هل يتسوق أم أنه لا يتسوق؟ تمام؟ أو أنه قيل له أن صليت زيادة فسجد للسهو هل يتسوى هذا سياد المهم أننا قلنا نطرد هذا القياس بقاعدة ماذا التركيب هذا واضح وهذا الوجه السالس لترضي لترضي هذا القياس سالسا رابعا إن سجود التلاوة والشكر هما سجودان عارضان نادران والعارض النادر لا يندرج تحت ماذا تحت العموم بمعنى لا يدخلان في معنى الصلاة ولا يدخلان في أحكام الصلاة لأنهم عارضان نادران فالعارض النادر على عليه على حكمه ليس مندرجا تحت العموم وهذا الوجه الرابع الوجه الخامس ونفي مشروعية السواك عندهما يلتقي مع أصل عام في أحكام السواك ما هذا الأصل؟ ها؟ قل أحسن يبقى إذا تردد ما بين جواز وعدم رجحنا العدم، لأن الأصل عندنا دفع ماذا؟ دفع دفع المشقة، لأن السواك عباد مبناه على دفع ماذا؟ دفع المشقة. هذه خمسة وجوه في الجواب عن هذا القياس. قولي يا طيب يا. طيب هذا نفس ما قلنا أخيراً هذا إن إجابه أو إن مشروعياته عند السوا عند السجود ينافي أصلاً عما من دفع المشقة أقول هذا يلتقي مع ما قلنا برضو من قبل نفي أحكام اللي أحكام الصلاعن هما أقول يا محمد إشكال طب الإشكال الآن نجيب على هذا الإشكال أقول ما هو وجه مفارقة المقيس المقيس عليه هنا؟ أجب. طيب ما هو إحنا عندنا وجه القياس أن السجود جنس من من الصلاة مش كده؟ جنس لأن الصلاة مشتملة على على السجود. لماذا؟ لأنه يسجد يعني، يعني يعني جاي إلى حد ما. طيب تكفين هذه الخمسة را كافية؟ إشكال آخر ودفع وهو استدلالهم بعموم قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقالوا بأن هذا العموم يندرجه تحت أو سجود الشكر والسجود التلاوة. لأنه الأصل في السواك مشروعية استعماله كل وقت وكل حين فأنت لو أخرجت وقتا لابد أن تخرجه بالإيه أجب بالدليل فشيحنا قلنا من ضمن الأصول المعتبرة في مسألة السواك الأصل جواز استعمال السواك كل وقت وكل حين طب جبت منين هذا العموم يبقى هنا نقول توطئة عشان مسألة تفهم والأصل جواز استعمال السواك كل وقت وكل حين ولو قلنا باستحبابه استحباب استعماله كل وقت وكل حين ما أبعدنا طب من يذكر لي أدلة على هذا الأصل ها؟ يا رجل رحت فين انت لسه انت في المسألة اللي فاتت وي نعم غير ماشي نعم غير علي أوه. نعم جبت منين هذا الاكسار نعم هذا الذي يفيد مشروعية السواك كل وقت وكل حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل بالسواك حتى خفت على أثناني حتى خفت على أثناني وفي رواية أني سأد رد يعني أثناني تذهب إن كسرت استعمال السواك واضح؟ فهذا دل على مشروع استعمالي كل وقت وكل حين هذا أولاً وفي بعض الوقات حتى ظننت أنه سينزل فيه يعني قرآناً قلت كذلك مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في من استعمال استواك عند قيامه ليلة وعند وضوئه وعند صلاته وبين الركعات وعند دخوله المسجد، وعند قراءة القرآن، فهذا يدل على أن ماذا؟ على أن السواق يشرع استعماله كل وقت وكل إيه؟ وكل حين، وكل حين. وكذلك عند موته، لما نظر إلى السواك في يد عبد الرحمن، فأخذت السيدة عائشة وليانته وطيبته له. هذا يدل على ماذا؟ على مشروعية استعماله كل وقت وكل حين بما يدل على استحباب شديدا في كل وقت وفي كل حين هذا ثانيا ثالثا ولما يتعلق بالسواق من مصالح شرعية أو دينية ودنيوية من حفز الأسنان وطهارة الفم ورضى الرب والتأسي والاختداء شوف يبا إذن هذا يدل على استحباب ماذا السواك كل وقت وكل حين تأكد هذا الأصل لديكم طيب شوف نحن ننتصر للمخالفه وهذا قمة الإنصاف قلت وعليه وعليه يندرج سجود الشكر وسجود التلاوة تحت هذا ليه تحت هذا العموم مش انت قلت كل وقت وكل حين طيب ومن هذا العموم سجود التلاوة وسجود ليه وسجود الشكر يلا كيف تتعامل مع الدليل دليل العموم خد بالك إذا أشكل عليك أحد بدليل عموم لا لحظة إحنا مش حنجاوب الآن نحن نذكر قاعدة ونحن نقول هذا الدرس هو الايه؟ ها المصنع ماذا كده مصنع طالب العلم هذا الدرس أنت الآن تعلم وخص قاعدة في التعامل مع دليل العموم هنا أستحضر شيئا قاله أئمة أن أكثر البدع ما تدخل في باب الدين إلا من تحت ماذا تحت أدلة إليه العموم. ذلك هناك ضوابط في العمل بالنص العام. ما هي الضوابط؟ أول ضابط للعمل بالعمومات هو أن كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف لا يجوز العمل إيه؟ بها. ترى نضرب مثالا ترى نضرب مثالاً. قال البس من سيابكم ماذا؟ البياض. فإنها خير ثيابكم طيب يأتي قال يقول هذا نص عام يشمل الرجال وال والنساء فيجوز للنساء لبس ماذا؟ لبس البياض نقول له لا لم يأتي عن السلف أنهن لبسنا البياض إلا في مناسبات خاصة أو لبسنا غير السواد بل تقول سدعاء شرخيم الله نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية عهدنا إلى مروطهن فاعتجرنا بها فكأن على رؤوسهن الغربان من السواد إذا لم يجري عمل السلف على هذه ال على هذه الجزية فلا يجوز العمل وأنا بعضكم يقول وكأنك تحرم على النساء لبس البياض في الحج أو تحرم على العروس لبس البياض ليلة الزفاف لا طبعا هذه مواضع خصوص لا تندرج تحت الأصل العام إن السيدة عيشة كانت تلبس في الحج المورد صحيح والأصل في يوم الزواج أنه يوم يوم زينة وجلوة للمرأة صحيح أما غير هذا اليوم فالأصل في خروج المرأة أن يخرجن ماذا مبتزلات تفلات صحيح لكن هذا اليوم يوم جلوتها ويوم زينتها فلا يندرجان وعلي أنا لا أرى حرجا من لبس المرأة ماذا البياض يوم ماذا يوم زفافها ويوم جلوتها تمام وكذا لا أرى حرجا من لبس النساء المورد ونحيفين في الحج لأن سيد عِشَ كانت تلبسه ولم ينكر عليها، والذي يظهر أنها كانت تفعل ذلك ويشتهر عنها من غير نكير من السلف عليه. يبقى أول قاعدة في التعامل مع عمومات النصوص يا طلبة العلم وهي كل جزئية من النص لم يجري عليها عمال السلف فلا يجوز العمل بها. قلت مثاله. لم يأتي أن النساء لبسنا البياض وعليه فقوله إلبسوا فعليه فقوله صلى الله عليه وسلم إلبسوا من سيابكم البياض فلا يشمل بعمومه من النساء يبقى هذه أول قاعدة في العمل بالنص ليه؟ القاعدة الثانية والعارض النادر لا يندرج تحت العموم وليس داخلا في العموم أصلا اللي هو مين أجب العارض ليه؟ العارض النادر لا يندرج تحت العموم أصلا اضرب مثال. كما دربت لكم مثالا غير مرة قلت لأولادي لا تأخذوا من جيبي مالا إلا بإذنه إلا بماذا إلا بإذنه فأخذنا شيئا يسيرا من المال صحيح كربع جنيه أو قروش معدود هل لي أن أسأل عن هذا وأحتج بما قلت من قبل أمرا أو بما كنت آمرا قبل ألا يأخذنا شيئا من جيب إلا بيده؟ الجواب لا، لأن هذا أمر نيء، أمر يسير نادر ليس داخلا تحت ليه، تحت العموم ولا مندرج. ولذا بيعفى عن يسير ليه، عن يسير الدم. كان الصحابة يقولون الزبيحة وعليها ماذا؟ خيوط الدم. مع أن الله قال إنما حرم عليكم الميتة وليه؟ لأن هذا أمر عارض نادر لا يندرج تحت قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم سالسا ما من عام إلا وإيه إلا وخص كذا قال الشافعي رحمه الله ما من عام إلا وإيه إلا وخص رابعا ولا يبقى عليه مسمى العام متى مخصصاته صحيح اضرب مثال سيارة خلعت منها ماذا كرسيا لا زالت سيارة خلعت منها كذا وكذا وكذا خلعت المطور وخلعت الكراسي هل بقي عليها مسمى السيارة الجواب لا صحيح يبا لا يبقى على العام مسمى إذا كسرته مخصصات. هذه أربعة قواعد أو أربع قواعد عزرا في العمل بالنصوص الليه العامة فهل هنا سجود الشكر وسجود التلاوة من درجان تحت هذا الأصل العام أم لا أجب والمطلوب ثلاثة أجوبة فإن زدت رابعا وخامسا فخير وخير الوتر ماذا الثلاث، السلاس معك ثلاثة أجوبة تراني لماذا أشك في هذا ليه آه. طيب ليست لك سابقة معي طيب إذن أجب آمين وإياه لا يندرجان تحت العموم لأنهما عارضان نادران اثنين ما لا علاقة بالموضوع احنا بنتكلم على ان سجود التلاوة هل يندرك تحت العموم او لا يندرك انت قلت ان العارض النادر لا يندرك سلم هذا جاي اثنين ماش ماشي يعني كأنك تقول لم يقل أحد من أهل العلم بمشروعية التسوق عند سجود الشكر أو عند سجود التلاوة بعيد هو جواب واحد نعم هذا جيد لم يات عن السلف مع كسرة ما يروي عنهم في سجود التلاوة والشكر أنهم ماذا أنهم تسوكوا بين يد سجود التلاوة والشكر ولا يمكن أن يكون أن نكون نحن أعمل بالدليل منهم وأفقه لكلام النبوة منهم فإنما هم الأفقه والأعلم والأحكم ونحن ما نحسن إلا أن نكون تابعاً لهم بل وغايتنا أن نحقق هذا الاتباع وما نرجو سواه لو استطعنا أو إن استطعنا الله المستعان أصل إيش؟ الإيش؟ أمم يعني كأنك ها تقول أن هذا العموم لم يبق على عمومه لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين المواضع التي يشرع فيها التسوق واضح فعليه لا يدخل سجود التلاوة ولا الشكر تحت هذه المواضع نعم طيب فضل ارفع صوت طيب نقول أولا والجواب عن هذا العموم المذكور فنقول بأن سجود التلاوة لا يندرق تحت هذا العموم ويخرج من تحت هذا العموم وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضي الله عنهم لم يثبت عنهم مطلقا أنهم تسوكوا بين يد سجود, السهو سجود التلاوة أو الشكر وكل جزئية لم يجري عليها عمل السلف فلا يجوز العمل بها ثانيا أن النبي صلى الله عليه استغفر الله أن سجود التلاوة وسجود الشكر هما من العارض النادر الذي لا يندرق تحته الذي لا يندرق تحت عموم لأنه أمر ليس يتكرر سالسا وما من عام إلا وخص فلابد أن يبقى لهذا العموم أو أن يكون لهذا العموم مخصص وهذا الدليل معارضه أقوى منه له دليل العموم ما هو معارضه مما سبق ذكره قبل من أدلة عدم الجواز وهي قاعدة دفع المشقة وقاعدة الأصل في التعبد ما من عام إلا وخص وقاعدت كل جزئية لم يجري عليها عمل السلف وقاعدت ليس من شرط العموم أن يجري على جميع أجزائه وقاعدة العارض النادر فهذه كلها معارضة لهذا العموم وهذا هو الجواب رقم كم؟ الرابع الجواب الخامس عن الاستدلال بهذا العموم هو أن هذا العموم ليس عموما كليا وإنما هو عموم نسبي لأن العموم عمومان عموم كلي وعموم إيه؟ نسبي ما الدليل على أنه عموم نسبي تعيينه صلى الله عليه وسلم الأوقات التي يستحب فيها السواك وما يجب من دفع المشقة فيه بما دل على انتفاء كلية العموم عن هذا العموم مفهوم قاعدة العموم النسبي في عموم كلي وعموم نسبي فهذا العموم ليس عموما كليا بل وعموم نسبي وإلا لما جاء تعيين أوقات ك كالوضوء، كقراءة له القرآن. بهذا تنتهي المسألة السابعة بإشكالاتها لننتقل إلى المسألة السامنة. نعم. فين أن الميت سيدنو من ربي وسيقترب من ربي ماشي بل الرفيق الأعلى لكن أين من منه أنه سيدنو من ربي ليس في أي رواية أن الميت تصعد روحه وتدنو بعد الروحه هي التي تصعد وليس, إيه؟ وليس بدن فالإشكال ساخت من آله من آله فيه لو تركتمون المسألة السامنة يكون أفضل المسألة السامنة قراءة القرآن قلت ويستحب استعمال السواك ويستحب التسوك عند قراءة القرآن وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملك يضعفا على فم أحدكم يعني عند قراءة القرآن فلا يخرج منه شيء إلا ماذا إلا دخل في جوف الملك قلت والحديث حسن بمجموع طرقي من حديث جابر بن عبد الله وفي دلالة ظاهرة من قوله طاهر أفواهكم وأول ما يصدق عليه من تطهير الفم هو التسوق لقول عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم ثانيا ولما كان السواك مشروعا عند الصلاة صار مشروعا عند قراءة القرآن طب ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الصلاة عرفها بأنها ماذا قراءة قرآن بل وأطلق على قراءة القرآن مسمى له الصلاة كما في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين إذن فلما أطلق قلت ولما أطلق ثانيا ولما أطلق مسمى الصلاة على قراءة القرآن دل ذلك على مشروعية التسوق لقراءة القرآن لأنه الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم على في القاعدة هذه اشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين لما سمى الحيض نفاسا دل على ان احكام الحيض تنصرف على ماذا على النفاس ولذلك لا يأتي دليل يمنع النفساء من الصلاة فمن أين منعتها؟ بماذا؟ أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم فأنت منعتها بأي دليل؟ بدليل إيش؟ الحي قلت وقد سمى وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة وكذا في حديث معاوية وكذا في حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي من أنه صلى الله عليه وسلم عرف الصلاة بأنها ماذا قراءة قرآن لما قال لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة قرآن وهذا الدليل الثاني الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل وذلك لما قيل له إن بفمك لمغافير فقال لا أكلنا العسل لأجل ماذا ما يكون من تلقي الوحي لأجل ما يكون من تلقي الوحي بما دل على أن طيب رائحة الفم عند القرآن مطلوبة شرعة صح؟ ومن أفضل ما تطيب به رائحة الفم هو ماذا؟ السواك عرفت من أين جاء بهذا الدليل؟ أعيد عليكم قلت ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل إذ قيل له إن بفمك لماذا؟ لمغا فيه فحرم على نفسه العسل بما يدل بما يدل على أنه طيب رائحة الفم أمر مطلوب إيه؟ مطلوب شرعة وأفضل ما تطيب به رائحة الفم هو ماذا السواك طيب هذا الدليل رقم كم الثالث الدليل الرابع وهو استصحاب الأصل العام من استحباب السواك كل وقت وكل حين أنا الآن ما اتربت هناك أخرجت سجود التلاوة وهنا ماذا أدخلت قراءة له لأننا عندي نص ما هو النص فطهروا أفواهكم لأن الملك يتلقى له القرآن من في أحدكم فينزل في جوف يكون أفضل هذا فنعندي نص فهذا النص لا شك يدخل السواك فين عند قراءة القرآن في العموم إذا عرفت الفرق بين المسألة السابقة وهذه المسألة حتى لا يقول أحدكم إن الرجل ايه اضطرب هذا هو الدليل ليه الرابع أما الدليل الخامس على استحباب التسوق عند قراءة القرآن وأما الدليل الخامس على استحباب السواك عند قراءة القرآن وهو القياس على الصلاة بجامع العلة ما هي العلة الجامعة بين الصلاة وقراءة القرآن أن خلاهما عبادة وأن الصلاة مجتملة على قراءة القرآن طيب هذه خمسة أدلة في استحباب السواك عند قراءة القرآن نعم نعم نعم إحنا قلنا لا يجب أنه قام ليلا فقرأ العشر آيات من سورة آل عمران دعنا نجيب على هذا لكي إشكال جيد؟ طب إشكال من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل مسح وجهه ثم قرأ العشر آيات من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض ولم يأتي أنه تسوك ترى ما أجابني أحد الآن بإجابات شافية كافية مع عظم المكافأة ها فين هي طيب أرينيها آتك وهذه مكافأة من مجلدين سنين وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة وبتحقيق جيد ها الله هكذا تفعل بكم الجائزة <تصفيق> من معه ثلاثة أجوبة وأنا أطلب وجه جديدا معك ثلاثة أجوبة عرفة؟ انت عرفة؟ ها عمر من ها محمد طيب قل يا عمر آمين وإياكم يبقى ليس في الحديث أنه إيه؟ وكون الراوي لم ينص على ذلك هذا لا يعني أنه لم يفعل صحيح؟ كمن خرج فوصف درسنا هذا بأنه في شرح عمدة الأحكام هي شرح حديث السواك ومسائله ولم يذكر أنني أجبت على أسئلة كما أجبت الأخ الذي سألني عن سجود التلاوة للسامع فهذا لا يعني أنه لم يحدث فعدم النقل ليس نقلا لماذا للعادي أي حديث عزيفة تقول يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يا يعني يتسوك يا شوصو فاه بالسواك وقوله كان فيه في في دلاله على ماذا على استمراره سالسا الراوي قد يعرض عن ذكر شيء لشهرته ما يحتاج الراوي اليوم الى الذي يصف درسنا ان يقول الشيخ كان يرتدي الخميس هل يحتاج النص على هذا؟ ها؟ ما يحتاج. ما يجي خايل ولا قصلي إش الراوي ما اللي الشيخ كان يلبس القميص ولا لا؟ زي ذلك الغبي اللي بيضاعف حديث البخاري كان إذا دخلت العشر شد المئزر. هل وهذا حديث باطئ لنسي دعى إيش مال الناس عشر بالضبط. تمام. <تصفيق> هل هي عشر رمضان ولا عشر ذي الحجه ولا عشر مش عارف ايه واخد بالك وهذا طبعا غباء مستحكم كما يقال ما يحتاج هذا الى نص لاني اذا قيل العشر تبادر الى زين السامع ماذا ان عشر رمضان الايه الاخيره واخد بالك عشر رمضان الاخير فما يحتاج للنص عليه نص يبقى عمر أجاب بسلاسة أجوبة وليس المستجير بعمر حين كربته كالمستجير بالرمضاء من النار صحيح ولم تكن واو عمر هذا اليوم زائدة كما قال الشاعر لا تكن كواو عمر أو نون الملحق هي نون زائدة ها قل نعم من آل النقام فزع جبتها منينني؟ طيب جزاك الله خير هات نجعلها جائزة أخرى وتشربون أيضا يبقى كتب وطعام وشراب ده مش طلب علم دي ها ضاع جوابك ما فيش في رواية النقام فزعني رجل جبت أمنيني النبي قام فزعا هذا في حديث أم حبيبة لما قام من الليل فزعا فقال إيه ويل للعرب من شر قد اخترب فين طيب لي أحاديث أنت بتقول كسرة سبت العرش ثم منقش هذا حديث فين بقى كسرت ما فوش إنه كان بالليل إحنا بنتكلم عن موضوع إيه بالليل ما أشكل به معتزدة في الليل تمام هنا بقى تقول معارضه أقوى منه حديث حزيفة هو معارض أقوى من حديث من؟ السيدة عائشة لما قام من الليل فمسح وجهه هو أقوى منه قول يا أبا مالكون حديث من عباسي يا جزاك الله نحن بنتكلم عن قراءة القرآن أنه هنا قرأ قرآنا نعم أحسنت يترك ويفعل حتى لا يفرض ذلك على الأمة فرضا لأن من قرائن الوجوب مواظبته ومن قرائن المستحب تركه إحسنت هذا الجواب الرابع جواب الخامس أول المثبت والنافي فكيف باء إذا لم يكن الدليل نافيا من أصلا فإحنا عندنا المثبت مقدم ومقدم علي لأن أقوى منه دلالة شوف كان أقوى منه دلالة طيب قم اطلب الهاتف مرة تانية شوفك لعل الله يجعل فرجا يا قول يا محمود آه طيب قلت إشكال ودفع من قيامه صلى الله عليه وسلم ليلا من قيامه صلى الله عليه وسلم ليلا كما في حديث ابن عباس فمسح وجهه فمسح وجهه وقرأ العشر وقرأ العشر من سورة آل عمران عشر آيات وليس في الرواية أنه تسوّق وليس في الرواية أنه تسوق وهذا فيه عدم مشروعية التسوق لقراءة القرآن قلت جوابا وليس في الحديث أنه لم يتسوق ولا يلزم ذلك منه فهما كون الراوي ولا يلزم ذلك منه فهما كون الراوي لم ينص على ذلك ايه نص ثانيه والراوي قد يذهل عن عن ذكر شيء والراوي قد يذهل عن ذكر شيء لشهرته واشتهاره ثالثاً أن حديث حذيفة مثبت وفيه كان النبي وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. وقوله كان فيه مواضع وفعل واستمرار وكلم وقوله يشوص فيه حرص ومبالغ رابعا ومعارضه أقوى منه أن معارضه مسبت منطوق وهذا مفهوم وليس نافيا خامسا ولا يشكل به في ثبوت الاستحباب والمشروعية لأنه صلى الله عليه وسلم كان حينا يترك العمل يترك العمل وهو يحب فعله وعمله وذلك وذلك مخافة أن يفرض على الناس سادسا ولا خامساً سادساً وقراءته هذه قراءة عارضة نادرة إذ قرأ عشر آيات فلا إشكال في مشروعية السواك عند قراءة القرآن لأن هذه قراءة قصيرة عشر آيات واضح إنما الذي نتكلم في المشروعية أن يجلس فيقرأ ماذا؟ جزءه من القرآن حزبه من القرآن لكن القراءة العارضة النادرة كما لو قرأ بعض آية فمن طالبه أن يتسوك له كما أنا الآن أحاضركم ليس كذلك؟ فنا حاضركم الآن يعني في الدرس فأقول أقرأ الآية والآيتين بل حين أزيد فدرسي قد يعني يشمل على قراءة القرآن الكثير لكن لحن لا نقصد هذه القراء إنما نقصد قراءة ماذا التعبد وقراءة الحزب وقراءة الجزء واضح أو كيف ما بيقولوا قراءة الورد يبقى أجبنا على الإشكال من سبعة وجول الله الحمد والمنى ولازلت أقول يا طلبة العلم إن الكلام عزيز ونادر وفعلا لا تجدوا في غير مكان فأحرص عليه نعم App til væk beders لا لا ده دي قراءة مش قراءة صلاة ده مش قراءة صلاة لا لا ده دي قراءة من قام من الليل يقرأ العشر آيات هذه سنة يا أخي هذه ليست صلاة دي سنة من السنة العزيزة من قام في الليل قرأ العشر آيات من سورة آل عمران ذكرا لله أحسنت هذا المعارض قوي ليه لأنه منطوق وماذا ومسبت ويمكن أن نضيف إليه أنه قول بينما المروي في حديث ابن عباس فإنه فعل والقول مقدم عن فعل طيب نقول فرع ذكر الله سبحانه وتعالى السواك عند ذكر الله سبحانه وتعالى يعني كمان جلس لأسكار الصباح أو المساء هل له أن يتسوق استحبابا لذكر الله عز وجل كما لو جلس رجل يسبح الآن هل يشرع له استحبابا قبل ذكري لله أن يتسوق أم لا الذين يقولون يشرع يرفعون أيديهم تراهم قليلا ه لماذا عبد اللطيف يشرع؟ قياسا على تلاوة القرآن. ولا ذا قياس صحيح؟ لأن ذكر لأن القرآن ذكر الله وهذا ذكر. طيب أشكل عبد اللطيف أن القرآن يسمى ذكرا صحيح؟ لأن القرآن يسمى ذكرا فعليه يشرع السواك عندما ذا عند الذكر، لإن الحديث قال أفضل الذكر بعد كتاب الله. يبقى إذن هذا دليل عند عبد اللطيف. أقول يا طيبني. نعم، لأن الذكر مشتمل على القرآن، كما لو ذكر ربه قبل طلوع الشمس قبل الغروب، فإنه سيقرأ المعوذات، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ الآيتين من سورة البقرة، إذا فهناك قرآن كثير لذكر الصباح والمساء. هذا إشكال ثاني قوي. آه. عرف الصلاة بأنها ذكر وهذا إشكال ثالث أمسكه أمسك الآن فإذا يشرع ماذا السواك لأنه لما كان يشرع عند الصلاة صار يشرع عند الذكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة ذكرى البالك الآن ده بيشكل عندنا بإشكال قوي هذا أول يا صاحب القدار وسمى الصلاة تسبيحا كذلك ايه ايش القيد العام نقول الدليل عام ما يصلح كلمة القيد العام يبقى النص العام والنص العام يندرك تحته والذكر وهذا اولى ما يندرك تحت النص العام انت آه هذا, هذا هذا أيضا إشكال جيد إنه قام من الليل فماذا فعل زكر ربه وقبلها كان يشوص فاب السواك لكن هنا سأسألك هل علة السواك هنا هو قراءته القرآن ولا العلة تغير رائحة الفم أمسك وفكر معي كل هذا كلام جيد غيره يريد سجل الأشكالات هذه معك من يسجلها لنا عشان نجيب عليها طب شوية شوية بس ديا واحد يبقى عبد الله ايش ديا واحدة عبد الله ضيف قال تسمية القرآن ذكر صحيح هذا اولا انت يا رجل تسمية الصلاة ذكر ماش الأزكار فيها قرآن رابعا تسمية الصلاة تسبيحا لاحظة لاحظة بس شوي قيامه من الليل وذكره يبقى ادي 1 2 3 4 5 الاصل العام كده والله ما بننتهي من السوا قبل يوم القيامه ها غير واذا كانت صفات السمن عند دخول البيت اذا دخل على اهله اه قياس تمام يبقى قياس على ماذا على ما يستحب استعمال السواك فيه تمني كأن الناس رفع أيديهم الآن فلما وجدوا هذه الإشكالات طمعوا أن يكون هذا هو الخول الحق أين أصحاب المبادئ وأصحاب الرأي قول ولكن لما ترفع الشمال أعطيني اليمين للبركة قول كيف وماذا في هذا يعني أظن يتندلك تحت العموم سبق قبيع قول طلب السوق فيه عند موته طب ما علاقة الموت بالذكر يعني أنا أرى الوجه بعيد شوي قول يا معتس <تصفيق> كرهت أن أذكر الله على غير طهارة والسواك ماذا؟ طهارة للفم ماشي هذه ثمانية إشكالات لو تركنا الباب لما وسعنا أن نجيب طيب الذين يقولون بأنه لا يشرع السواك عند ذكر الله يرفعون أيديهم ترى ناسا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لماذا؟ لأنهم لم يحققوا المسألة بعد ها؟ لم يحققوا المسألة بعد أن ماذا يا محمد فلا أسكت الله لك حسنا. قول نعم لماذا لا يشرع يا محمد لا أنا ما أريد أن تجيب على أدلة الفريق المخالف أعطيني أدلة على عدم المشروعي لم يثبت أنه فعل على كسرة ما ورد عنه أنه كان يذكر الله هنا وهناك وكذا صباحا ومساء لم يأتي عنه في دليل أنه ذكر ربه ماذا قبل أذكار الصباح والمساء تمام لم يأتي أبدا ولو في رواية ولو ضعيف يبقى هذا أول جواب أنه لم يأتي هذا من فعل يا عمر قل آه هذا سيدخلنا في باب ماذا؟ في باب مشقة وحرك لأن الذكر يتكرر كان يذكر الله على كل أحيانه فلو قلنا لو استعمل السواك لصار الأمر في نوع من له؟ من مشقة الله عند الدخول وعند الخروج وعند كذا وعند اللبس وعند كذا وعند دخول الخلاء والخروج من الخلاء وعند الوضوء بعد الوضوء وقبله هذا طبعا يدخله تحت حرج شديد والأصل في السواق دفع الحرك جيد يا عم قول لا ما احنا جبنا هذا بعيد. قول قول والأصل في التعبد الدليل هذا كلام قوي هذا قاله محمد أقول يا طيب إذا كان دخ داخل في عموم الأمر به فهذا مما لم يجري عليه عمل السلف طيب غيره عبد الباري ماذا يقول وقد تغلّم الناس ولم أسمع منك شيئا هذا اليوم لا يشرع لماذا لا يشرع يا عبد الباري ما في جواب آخر لهذا هذا هم؟ خل بالك الذين قاسوا الذكر على القرآن هل نلزمهم بشيء ولا بلاش عشان كل واحد يضبط قوله لو قست يبقى هل يشرع في الذكر ترتيله ها طيب تعالى إلى المسألة أقول ذكر الله أو التسوق عند ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يشرع التسوق عند ذكر الله سبحانه وتعالى وذلك الأدلة الآتية الأول الأصل عدم التكليف والتعبد الأصل عدم التكليف هنا في التعبد فمن أثبت في ذكر أو من أثبت عبادة فعليه الدليل ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم عين مواضع السواك فعلا وقولا صحيح قال عند كل صلاة عند كل وضوء كان إذا قام من الليل هذا فعل صحيح عين مواضع السواك فعلا وقولا فمن أثبت موضعا للسواك فعليه ماذا فعليه الدليل ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه فلم يأتي عنه مطلقا أنه صلى الله عليه وسلم فلم يأتي عنه مطلقا أنه صلى الله عليه وسلم تسوق قبل ذكره أو عند ذكره وهذه من المسائل التي تعم بها البلواء التي لابد بيانها رابعا والقول بمشروعية السواك عند ذكر الله سبحانه وتعالى أمر فيه مشقة وحرج والأصل في السواك في استعمال السواك والأصل في استعمال السواك دافع المشقة والحرج. فهذه أربعة أدلة على عدم مشروعية السواك عند ذكر الله سبحانه وتعالى قلت إشكالات وأجوبتها الأول قياس ذكر الله سبحانه وتعالى على قراءة القرآن فإذا شرع عند قراءة القرآن شرع عند ذكر الله قياسا وذلك بجامع العلة وذلك بجامع العلة من تسمية القرآن ذكر قلت وجوابنا عليه الأول وهذا قياس فاسد الاعتبار لمفارقة لمفارقة المقيس المقيس عليه فالقرآن كلام الله والذكر كلام نبيه والقرآن له أحكام الخاصة به التي تمنع القياس عليه ثانيا ويلزم من هذا القياس الفساد من جواز ترتيل الزكر وتلاوته وهذا بدعه وهذا بدعة طبعا مما يحدث اليوم من ترتيل الدعاء هذه بدعه مرة وأنا أقول مرة لأن حسبنا حسبنا أن هذه البدع صرفت الناس عن سماعه القرآن وصار الناس يهجرون المساجد لهذه البدع طلبا لها ويتركون المساجد لما يسمى بدعاء ختم القرآن من هذا الدعاء الطويل العريض المرتل ليس في ذلك سن البت بل يوشك إذا تقدم الزمان أن يظن الناس ذلك إيه؟ قرآنا صحيح وبين يدي الساعة سنوات جهل سنوات جهل والأصل أن أحكام التجويد ما معنى كلمة التجويد تحسين الصوت بالقرآن هذه أحكام خاصة بكتاب الله ورتل القرآن ترتيل ورتل القرآن ترتيل هذه أحكام خاصة به فمن قال بأنه يقيس الذكر على القرآن ألزمت بهذا القياس بأن يرتد لماذا الذكر سالسا إنما سمي القرآن ذكرا ولم يسمى الذكر قرآنا وهذا يفسد القياس خل باله القرآن هو الذي سمي ذكرا فهو الخاص والذكر هو له هو العام والعام لا يقاس على الخاص فالذكر عام من القرآن ولا يقاس العام على الخاص هذا قياس فاسد وإلا لذهبت بماذا بخصوصية ذلك ليه خاص مش كده كده ولا لا هل يجوز لأحدنا نقول أن أنا تتزوج تسع نساء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أنت تقيس العام على ليه على الخاص لا بأس عليك يبقى هذا الوجه الثالث لطرد هذا القياس الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيبوا أفواهكم للقرآن وهذا تخصيص وهذا تخصيص والتخصيص يمنع ماذا يمنع القياس لأن المخصوص لا قياس عليه قلت وهذا تخصيص للقرآن والقاعدة أن المخصوص لا يقاس عليه لا يقاس عليه لأنك لو قست على المخصوص ضيعت معنى ليه ضيعت معنى الخصوصية مش كده يعني لو جئ واحد يقول أنا أواصل الصيام ليه ولا قياسا النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصلج نقول لا النبي عليه الصلاة والسلام خص بهذا أبيت عند ربي فيطعمني ويسخيني فأنت لو قزت نفسك عليه لذهبت بالخصوصية التي في حقي نعم هذا سيأتي هذا إشكال آخر يبقى نحن أجدنا بكم؟ بأربعة أجوبة على هذا الإشكال الإشكال الثاني من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الذكر صلاة بما دل على مشروعية التسوق. بما سمى الذكر صلاة كما في حديث معاوية تسمية الذكر صلاة كما في حديث معاوية ابن أبي الحكم السلم صحيح وقرن بين الذكر وقراءة القرآن يبه هذا إشكال مركب إنه سمى الذكر صلاة وقرن بين قراءة القرآن والذكر لأنه قال إنما هي ذكر والتسبيح و قراءة قرآن يبه هذا الإشكال الثاني قلت وجوابنا عليه الأول وهذا لا يعني أن الذكر له أحكام الصلاة وإلا لكان وجوبا عند الزكري أن يفعل ماذا الوضوء وستر العورة ها واستقبال الخبل وألا يذكر في الأوقات الكراه وألا يلتفت واه إلى آخر ثانيا وهذا من باب تسمية الصلاة ببعض أفرادها فلا ينصرف الحكم على أفرادها فلا ينصرف الحكم على أفرادها لقاعدة التركيب التي سبق إيه ذكرها الشيء يثبت حكمه تركيبا ما لا يثبت حكمه ماذا أفراداً وأجزاء سالساً وكونه صلى الله عليه وسلم سمى الزكر صلاةً فلا يشرع السواك لذلك وإلا لكان تخصيص الصلاة بالذكر لا معنى له خل باله لنقل عند كل ماذا صلاة فأنت لو صرفت لو صرفت هذا الدليل لغير الصلاة من الزكر وكذا وكذا وكذا لضيعت معنى قوله عند كل عند كل صلاة فلا أصبح هذا التخصيص بلا إيه؟ بلا معنى أنت لو قلت لولدك الأكبر أنت الأكبر فلك عندي عشرة جنيهات فجاءك الأصغر قلت وانت عشر وجاءك الأوسط قالت وانت عشر هنا هل أصبح للأكبر معنى ها لا من تسويت بينه وبين ماذا بين الأوسط والأصغر فضيعت معنى الأكبر واضح طيب. ثالثا اشكال الثالث قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كارهت أن أذكر الله على غير طهر يعني السلام والسواك طهارة لقوله مطهرة للفم قلت وهذا بعيد لأن المقصود بقول الطهارة هنا الواجبة وإلا قلت وهذا بعيد لأن المقصود بالطهارة هنا الواجبة وإلا فهل يقال لمن لم يتسوى فهل يقال لمن لم يتسوك أنه ليس طاهرا ها طي ثانيا إن السواك وإن سمي طهارة لكنها طهارة جزئية خاصة على معنى خاص وليس الطهارة تمنع صلاة أو توجب عبادة ثالثا والحديث حجة لأنه لم يأتي فيه والحديث حجة عليهم لأنه لم يأتي فيه أنه تسوك رابعا وفيه أنه تيمم في هذا الحديث أنه إيه؟ فإذا أسقط الطهارة الأصلية فكيف لا تسقط طهارة السواك لأن أسقط الطهارة الأصلية وهي ماذا الوضوء فكيف لا يسخد السواك يبقى هذه أربعة وجوه ويظهر أننا في هذه المسألة على ربعية طيب رابعا شكال الرابع الأصل العام ويشكل في جوازي ويشكل في استحباب السواك لذكر الله سالسا أو رابعا استحباب السواك لذكر الله اعتبارا بالأصل العام، وهو استحباب السواك كل وقت وكل حين. طيب من يجيبني بربعية، ومن أجابني بربعية استحق جائزة فورية الآن ربعية يا من هو عمر؟ قال نسيت محمد. قول يا يا كرداسي قول. آه. طيب يلزم هنا أن تقول ما وجد تخصيصه في مسألة الذكر ماشي قول غير ماشي قول غير هذا كله كلام سابق والكلام السابق وإن كان جميلا لكنه إيه؟ ها بارد ثعوله <تصفيق> لا, لا أنا أريد جوابا ساخنا في أعمال قاعدة أو قواعد أصولية وقواعد فقهية وفي حرفة في التعامل مع الدليل مخالف اه أسمع كلاما يشنف سمعي ويسر قلبي ويسر قلبي ها يا محمود معك محمود لقد جربتك من قبل والمسأل العربي قل كيف آمنك وهذه أصار فأسك أوش. ايه هو الأصل العام الآخر نعم شوف كلام جيد انتو بتستدلوا بأصل عام سواك واشرع في كل وقت وانا عندي أصل عامل اللي هو الأصل اللي ايه عدم التعبد والتكليف فتكافأ الأصلان جيد اثنين يبقى يقابله أصل عام آخر من دفع المشقة فاستعمال عند الزكر أمر فيه مشقة والأصل في السواك أنها عبادة تنتفي فيها المشقة جيد يا محمود محمول آه. لا لا لا لا هذا كلام أنا قلته من قبل ولا يصلحون جوابا شوف أراكت على الجلد من معه أربعة تجوبة يا عم آمين وإياكم قلت أربع قواعد أولاً هذا لك للعوم لأنه لا ترك مخصصاً جاءت سمع الله شوف هذا كده فعلاً هذا كلام قوي أنتم بتستدلوا بأصل عام هو هدم لك عموم الدليل قال لك أنه ما في عموم أصلاً لأن مخصصاته أخرجت عنه معنى له العام جيد ما أنت كده هدمت دلالة العموم جبت منين من الأساس جيد نعم مخصصات عند كل وضوء عند كل صلاة ثم هذا طيبوا أفواهكم للقرآن يبقى عين أوقات تعينوا هذه الأوقات يذهب بدلالة ليه العموم طيب ما شهادت للتخصيص هنا طيب كيف تخصص النص العام تخصصه بأنه لا يشرع عند الزكر يبقى إذا مخصص بمدفع المشقة والحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماشي ماشي معنا قلت هو مخصص بدفع المشقة والحرج جوابان لا لا للذكر عارض نادر يا رجل يا طيب كان يذكر الله على كل أحياني فين العارض النادر هذا جواب متكلف أعطيني جوابا آخر ماشي يمكن أن نقول أن هذا العام لم يجري عليها عمل السلف بقي, بقى جواب طيب أنت تأكد اسمك عندي فتأخذ الجائزة العاقلة ولا تنتظر الجائزة الآقلة فأنت بالخيار عصفور في اليد <تصفيق> إيه؟ أنت الآن أجبني بجواب شافي كافي عصفور في اليد ولا تنتظر معنا الشقرة إيه آه خلاص يبقى أنت على التأجيل يا عم معك أربع تجوبة محمد جواب واحد ولا أنت أنت عودت إلى مذهبنا ولا المذهب الثاني أنت كنت مع معاه المذهب الأول ها يبقى أنت ما رفعت يدك أنت ما رفعت يدك تاب أول يا محمد هاي اللي جرّى للنار على على معظم الأشكالات التي مضت وهذه الأشكال أن ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل مسجد الكوفة وجد الناس يذكرون الله في حلق وجعلوا للذكر أحكام القرآن أنكر عليه كيف جعلوا للذكر أحكام القرآن بوضعهم في حلق أو أن هذا ما فيه نم أحكام القرآن هم جعلوا للذكر أوقات خاصة وجعلوا للذكر كذا وكذا و نعم امم طيب ده إشكال تاني بقى لا إيش ماشي ده إشكال تسمية الجمعة زكرة يمكن نجعله إشكالا طيب أقول جوابا الأول قلت وهذا العموم ليس جاريا على أصله بما ذكر له من المخصصات من الصلاة والوضوء وقراءة القرآن والقيام من الليل ودخول المسجد فانتفع عنه. معنى العموم الكلي، معنى العموم الكلي. ثانيا أن هذه الجزئية لم يجري عليها عمل السلف من تقصدهم السواك عند ذكر الله عز وجل ثالثا وأن هذا العموم معارض بأصل أقوى منه في السواك وهو أن الأصل في السواك أنها عبادة أن عبادة تنتفي فيها المشق ورابعا وأن هذا العموم لا يندرق لا يندرق الزكر تحته وذلك لأنه ما من عام إلا وخص وقد جاء تخصيص التسوق للذكر بالقرآن هذه أربعة وجوبة يا طلبة العلم أما الإشكال الخامس قولهم بأن الذكر مشتمل على قرآن كأذكار الصباح والمساء من قراءة آية الكرسي قولهم بأن الذكر مشتمل على قرآن كأذكار الصباح والمساء من قراءة آية الكرسي وخواتيم البقرة والإخلاص والمعوذات فشرع له القرآن فشرع له السواك فشرع للذكر يعني السواك بما شرع للقرآن طيب يلا نجيب على هذا الإشكال لنباخي معنا ربع ساعة فقط فساعتان إلى الربع الآن ونحن على شرط درسنا ساعتاني وقد زدتكم هذا اليوم لما انقطع الدرس او لما ضاع الدرس بعد المغرب وطبعا كنت ارجو ان انهي حديثة بهريرة هذه الليلة شرحا ولكن يأبى فضل الله عز وجل ورزقه علينا بالعلم الا ان يتأجل الكلام الى الغد فإن شاء الله تعالى لعلنا في الغد نختم بإذن الله عز وجل شرحنا لهذا الحديث المبارك وهذه المحاضرة رقم كم خامسة خامس محاضرات في حديث بيريرة وغدا تكون السادسة الله أكبر هذا فضل طبعا عظيم من الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا بينا نجيب على هذا الإشكال ايه خلفت مذهبك وليه لا لا سيب الرد نحن الآن في معرض الرد على الإشكالات وانا تركت لكم الكلام حتى بلغت الإشكالات كم تسعة إشكالات يعني أنتم استوفيتم ايه حظكم كاملا فدعونا نجيب معك أربعة أجوبة والجائزة عاقلة طب ثلاثة أجوبة والجائزة عاقلة يلا ثلاثة أجوبة صبي الله يقول آه كده ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا هذه قاعدة يعني ما يثبت تبعا لا يثبت استقلالا كيف ما ضربت لكم المساء جاني هذا الضيف السقيل فلا فلا استقبله تمام وأمنع نفسي من استقباله لكن إن جاء مع جماعة استقبلته وأكرمته ليثبت تبعا ما لا يثبته استقلالا إيش كده هذه قاعدة اثنين ما في عارض نادر هنا أخون اجتماعه على القرآن هنا كثير يشوف في ذكر الصباح والمساء عندك إيه آية الكرسي وخواتيم البقرة والإخلاص والمعوزات هذا القرآن كثير ما نقول عليه عارضا نادر نعم آه نعم لو صرفتم الدليل إلى مشروعية التسوق للذكر مطلقا يبا يلزم من هذا أن تثبت أحكام القرآن للذكر مطلقا وما يلزم منه الفساد فهو ماذا فاسد باطل وسالثا هذه تسوية بين ذكر الله والقرآن وهذه التسوية لعباها ما بينهما من مفارقة صحيح ورابعا أحسن أحسن فعلا لكن أنت من أصحاب المزبل الأول، صحيح والله، ولا بأس أن يستدرك الإنسان على نفسه والجمود عيب والاستدراك فضل، صحيح، صحيح نقول والجواب عن هذا الإشكال الأول. أن قوله ماذا تلزم منه تسوي بين القرآن وذكر الله عز وجل وبينهما مفارقة ثانيا القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا أن قولهم بالتسوية يضيع معنى الخصوص في التسوق للقرآن الكريم من قوله طيب أفواكم للقرآن رابعا يلزم من قولهم هذا الفساد يلزم من قولهم هذا يعني الفساد من إثبات أو من سبوت أحكام القرآن من سبوت أحكام القرآن لذكر الله سبحانه وتعالى وهذا ممتنع أو ممتنع طيب هذه أربعة إشكالات حول مشروعية السواك لذكر الله سبحانه وتعالى وبها يعني أكتف هذه الليلة وإن كنا طبعا ما خرجنا اليوم عن مسألتين سنتين وفرع لنلتقي غداً إن شاء الله تعالى وعقيب صلاة المغرب إذا فإن شاء الله تعالى أفطر معكم غدا هنا بإذن الله في المسجد ويبدأ درسنا بإذن الله عقيب ماذا؟ عقيب الإفطار بإذن الله لعلنا في الغد ننهي شرحنا لحديث أبي هريرة المبارك هذا ولم تبقى مسائل كثيرة وإن بقي المبحث العام جائزة اليوم أما الكتاب فلعمر خالص له حزن وأما هذه باء ها من الكتاب لعمر معه معك الكتاب هو, هو. طيب أنا أصطفي نفرا ممن أجاب وأكسر في الجواب هذا اليوم فين أنت محمد وأنت ارفع يدك خلي يدك مرفع وأنت ارفع يدك هؤلاء الثلاثة أظن أنهم أكسر الثلاثة جوابا مش كده هذا اليوم في حد رابع معهم لا بأس أن ترشح نفسك ها حد رشح نفسه رابعا لهؤلاء الثلاثة والقرعة مشروع تتزاحم الحقوق مسمو محمد وأنت إيه؟ حسين وأنت محمد الكرداسي صحيح. ارفع واحدة يا محمد. آه. ثم ارفع الثانية. محمد أنت صاحب الجائزة. أعطيله لمحمد وحسين أنت عصبت هذه يلا باقي كم باقي خمس دقائق وجيبوا على سؤال أو سؤالي حتى تستوفوا حقكم الذي عندي كاملا إن شاء الله عن الامتحان الامتحان في يوم الأربعاء المقبل بصحن المسجد هنا يكون بعد العشاء طبعا حتى لا ينقطع الامتحان أو يتوقف ما بين المغرب وليه فيكون بعد العشاء مدة الامتحان ساعتان الامتحان يجتمل على خمسة أسئلة أنت مخير في الجواب عن ماذا؟ عن أربعة وفي هذه الخمسة أسئلة سؤال إجباري هذه الخمسة أسئلة إن شاء الله تعالى كل سؤال يتالف من سلاسته فروع تجيب على فرعين وأنت مخير في ماذا؟ في السالس يبا إذن الامتحان فيه اختيار في كل أسئلة وليس فيه إلا من إجبارية واحدة وهو السؤال الأول لا بد طبعا أن يجتمل الامتحان على سؤال وهو السؤال الإجباري وهو سؤال التفصيل أو سؤال امتحان وهو مقارنة ما بين أقوال أهل العلم في مسألة من المسائل وذكر راجح فيها هناك أسئلة تتعلق بترجمات الراوي سوف تتعلق أكثر بالدفاعية عن الراوي ولا يخلو الامتحان من سؤال في التعريفات تعريف مدون شرح تعريف الشرعي تمام ولا يخلو الامتحان عن سؤال فقه من غير مقارنة أذكر الراجح من أقوال أهل العلم مع ال مع الدليل ولا يخلو الامتحان أيضا من سؤال جواب عن الإشكالات فهذه هو قوام الامتحان تمام ومدته الرئيسية والله يوفقكم إن شاء الله الرؤيا للمخطوبة أنا أنصحه الرؤية المغتوبة بجملة من النصائح. النصيحة الأولى أنصح أولا أن تسأل المرأة عن دين الرجل قبل أن يأتي لأن صار بعض الشباب اليوم يلعب يزب لهذه وتلك وكذا للفرق فعلا هذا حصل وجاءتني الشكاية في هذا الموضوع من عند النساء فتسأل أولا عن دين المر فإن اتمنت له يأتي البيت ويستقبل الحديث قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه إذا في الأساس لا يأتي إلا أن نعرف دينه مش يأتي ويشاهد وينظر بعد كده ونسأل عنه لا يسأل عنه ابتداء فإذا حصلت التسكية له إذا يأتي للرؤية. ثانيا نصيحة ثانية بعض النسوة يعتقدنا أن الرؤية لا تكون إلا الوجه والكفين. فإذا تدخل على على على الخاطب وهي مجللة بالسواد ويقعد خمارها يسقط على عينيها وتخف يديها أبداً طول المجلس تحت خمارها. فإلى ماذا ينظر الرجل يتزوج؟ هو لا يرى أمامه إلا ككتيلا أسود لا يكاد يرى منه إلا نقطة بيضاء شوف الحديث تجملت لمن للخطاب ماذا تفهم من قوله تجملت أنها في هذا الموضع موضع خصوص للتجمل وأنها طلبت زينة خاصة يبا إذن لا بأس عند أن المرأة تحمر وتسفر وتلبس شيئا من ملابس الليه؟ التي فيها نوع من الزين والجمال يعني لا للسواد لأن الأصل النخاطب جاء للخطبة خطبة للزواج فلا بأس أن تلبس موردا وأن تلبس سيابا زاهية فيها نوع من الزين والجمال ولا بأس أن تستعمل شيئا من المساحيق يعني التي تضع يعني التي تظهر وتبرز شيئا من جمالها لكي يطمع المرء في خطبته نعم للحياء لكن لا يكون الحياء مانعا من تحقق الأمر الشرعي بالرؤي فتجلس المرأة طول المجلس ويتنظر بين قدميها سالسا نصيحة السالسة أي الشباب إنها رؤية وليس تحقيقا يقوم به رئيس نيابة لأن بعض الشباب يدخل على المرأة وانت حافظ أeba إن شاء الله طول الآية مش عارف كذا تفسير ابن عباس فيها يا رجل هذا يزيد المرأة حرجا على إيه على حرج فيضفح هذا الحرج عليه على وجهها والمرأة من شأنها إذا يعني احرجت هذا الحرج يذهب بماذا بجمالها شوف لما الانسان تغير وجهه ايه اللي بيظهر على حقيقته ولا لا طيب فانت ليه تحرجها ما في سؤال اصلا تقولي طب اعرفها ازاي هناك طبعا ذكاء في هذا الموضوع الاص انت رايح طالب امرأة عايز تعرف دينها وتعرف اخلاقها وتعرف كذا قلها مثلا سؤالا أنت لك أصدقاء وكم صديقة ومكتير ولا أليلين طب وإليه ماذا مثلا أنت أكسرت من إذا كان لها أصدقاء كسيراتي بإفهم أني أمرأة عندها ودودة محبوبة تمام ولا ما أفضل طبخة أنت يعني بتعمليها أو بتحبيها لو ذكرت مثلا طبخة كده من طبخات الطبخات أمهاتنا يبغى يعرف الناس ست بيت إيه محترمة صحيح لو قلت لك مكرونة يبقى يفهم إن هذه طبعا إيه خلاص امرأة القرن العشرين لكن لو قلت لك أنا بحب مثلا أعمل المحشو مثلا يبقى يفهم إنها امرأة ذات صنع فين في الطبخ وتفهم إنها فعلا تجيد طبخا لأن هذه صنعت من صنعت امرأة وطبعا هذه سؤال تفهم وادفع عنها الحرج واخد بالك ويدفع عنها الحرج وفي نفس الوقت بيحصل بنوع من الايه من الود والاناث أنت مثلا له موقف طيب كده تعرضت ليه في حياتك وأثر معاكي جدا على شخصيتك سكرت لك موقفا مثلا يعني مؤثر تفهم ان هي امراه عندها رحمة مثلا رأيت في يوم من الأيام امرأة فقيرة وحصل كذا كذا وبكيت لما رأيت فمن امرأة عندها, عندها رحم واضح فبمثل هذه الأسئلة يحصل نوع من الإيه؟ من الإنس لا لإحراج النساء بالأسئلة التي يقوم بها بعض الشباب تمام وليل بقى أقوال العلماء مزاب العلم في النوم هل هو ناقد ولا غير ناقد ولو آل تربعة مذايبه لا لا لهم تمن مذاهب لانتغين مذاكر أصلا فإذن هذه النصيحة السالسة هذه النصيحة السالسة النصيحة الرابعة لا تذهب لمواطن الجمال في المر لأنك لم تتزوج وجها وفق أنت تتزوج وجها وقلبا وعقلا وفكرا وسقافة يبقى إذن لأن بعض الناس يبقى حسبوا أن يرى ماذا موت الجمال فيها هو وجهها وكذا لا يا أخي انظر في عقله ما ينفع المرأة أن تكون زاد جمال وعقلها ماذا يعني كما يقول أصغر من عقل طفل انظر كذا عندها فكر عندها عقل عندها فتنة عندها زكاء عندها كذا واضح يعني فهذه النصيحة يعني الرابعة النصيحة الخامسة يعني لا تتعجل فإن حصل شك أو كذا أطلب الرؤية مرة ثانية هذا من حق واضح لأن بعض الشباب بيتعجل أو ما في نفس ريبة يقول إيه يبحث عن غيره والنساء النساء سواء كثير وبعض النسوة يحصل عندها نوع من الريبة أو كذا تقول مع الشمك بالزواج إيه لا المفروض ندفع هذا بطلب الرؤية مرة ثانية وهذا حق إن الرؤية طلبت لأجل ماذا الخطبة والزواج فطالما لم يتحقق مقصودها يبعدنا إلى أصل ماذا مشروعيتها وجوازها واضح هذه بعض النصائح على عجلة في موضوع يعني الرؤية المخطوبة وطبعا لما تكلم عن القدر الذي يرى منها وفي هذا القدر سلاسة مزاهب للعلم أما الأول وهو مذهب ابن حزم لا شأن لنا به وأما المذهب الثاني وهو يرى الوجه الكفيل وهذا المذهب مبنى على من يرى وجوب ماذا؟ وجوب النقاب فلا تكشف إلا الوجه والإيه والكفين في الرؤية وهناك مذهب ثالث يرى ما زاد على الوجه والكفين وهذا مذهب قوي لأن الحديث قال فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحية وما عموم صحيح والصحابي الذي كان يتخبأ للمرأة ليرى منها ظاهر أنه كان يرى شيئا زائدا على الوجه والليه والكفين وهذا مذهب قوي لكن أقول إن يعني ان ترجع عندها مذهب الوجه والكفين فلا نذهب بالوجه والكفين أيضا بلبس السواد وإرسال الخمار على الوجه أو على العينين أو كذا إنما أقول هذا موضع زيناء وجمال والله تعالى الموفق المستعان طلبة العلم ساعتان بل وخمس دقائق فهذا يكفي جدا وانطلق راشدين فأن معي أمور كثيرة جدا بد من يعني أدائها